فضيلة الشيخ أعطيها سقر نسمع كثيرا عن زواج يحدث بين الإنس والجن هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل هو مشروع؟ الكلام في هذا الموضوع في مقامين الأول إمكان حدوثه والثاني مشروعيته وقد فصل هذين المقامين المحدث الشبلي الحنفي المتوفى سنة 769 في كتابه آكام مرجان كما تحدث عن ذلك الدمير في كتابه حياة الحيوان الكبرى أولا إمكان التزاوج بين الإنس والجن قد أثبته الجمهور مستدلين بقوله تعالى لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد وينصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الجماع ويقول الشبلي إن المنكرين لإمكان المناكحة اعترضوا بأن الجن خلقوا من نار والإنس من العناصر الأربعة وهذا يمنع وجود النطفة الإنسانية في رحم الجنية ثم يرد عليهم بأن الجن وإن كانوا خلقوا من نار إلا أنهم لم يبقوا على عنصريتهم النارية بل استحالوا عنها بالأكل والشرب والتوالد كما استحال بنو آدم من عنصرهم التراب بذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته على يده لما خنقه ولعابه دليل على أنه انتقل عن العنصر الناري ويورد الشبل اخبارا يثق بها أن التزاوج بين الإنس والجن حدث بالفعل ثانيا مشروعية النكاح بين الجنسين يذكر الشبل أن للعلماء في ذلك رأيين الرأي الأول المنع ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة وينقل عن الفتاوى السراجية النهي عنه واستدلوا بقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وذلك لا يكون مع اختلاف الجنس كما يستدلون بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والراي الثاني الجواز وذلك لعدم وجود النص الصحيح على منعه وأصحاب الرأي القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح لأنه لا يحدث به تمام المودة والرحمة وذلك لاختلاف الجنس ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التي تحدث بين الزوجين من لعان وإيلاء وفلاق وتحصيل نفقة وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد كما أن الإمام مالكاً أورد وجهة نظر في الكراهه لها قيمتها فقد قيل له إنها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك بعد هذا أرى أن الأصل في نكاح الجن هو الحل لعدم ورود ما يمنعه ولكنه مكروه طبعا وفي الإنس متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار الحياة الزوجية وخدمة المجتمع البشري والله أعلم